Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tilka ayatul kitabil hakim Akana lin ajaban an awhayna ila rajulin minhum an an firin nasa, wabshiril lathin amanu, annalhum qadma ciddin عند rubhim. Qaul al kafirun, innahadala sahir mubin.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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ 1 –li نُورًا yang مَنَازِلَ mempunyai عَدَدَ السِّنِينَ dan مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا tahu يُفَصِّلُ tahun, لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ INNA in FI yang tidak berjaya menemu kami dan berpuas dengan dunia dan memperolehnya, dan yang mereka tidak mengetahui ayat-ayat kami. Orang-orang Nasibina amanu, amil salihat, yahdihim Rabbuhum, bi imanihm, terjiri min, tahtihum al anhar, fi danaat naim, dawahum fiha subhanak Allahumma, wa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 فَنَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي قُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ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 Subhanahu wa taala amma yusriku, wma kanan asu illa umtah wa hidat, fahtelfu. Walaula kalimat sebukat min Rabbikal qudiyah binahum fi وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرئين بهم بريحا طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لِئَلَّا نُجِئْتَ مِن هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا ايها الناس انما بغييكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام،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 ولا يستقدمون قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم اذا ما وقع امنت به الان وقد كنتم به تستعجلون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 وساوا هارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين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 وَإِنَّ فِي ذَعْوٍ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنُونَ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ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 Hatta, jika anda rukuhul Guruk, kata, "Aman tu anhu, la ilahe illa al-Ladhi amanet bhi, illa al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 فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا